الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل وأصحابه ومن وله بعد إن شاء الله لن نطيل عليكم ولكن دين المرء أشد عليه من كل شيء فلا يستحسر أحدنا أن يمكث دقائق معدودة لينجو بدينه من الفتن بعد كل هذا يقول الناس وما الحل وماذا نعمل الإجابة يرد بها عليك ربنا تبارك وتعالى في كتابه حيث قال ما فرطنا في الكتاب من شيء قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلي، وليمكنن لهم دينهم والذين تضاه لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. قل ترى؟ والله الذين آمنوا، ها وعملوا الصالحات. الأولى هاي استخلفهم خليهم خلفاء أئمة رؤساء ولبي التوكيد ونون التوكيد لا يستخلفنهم في الأرض مش مصدقين. كما استخلف الذين من قبله ها ماذا فعل الله تبارك وتعالى بقوم نوح غرق كل الأرض ونجى نوح ومن معه في حاجه دي وما ذلك الله بعزيز اي يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك الله بعزيز صح ولا لا طيب ربنا عمل ايه في قوم لوط ها جاب عليها وطي رفع الأرض كده فوق في السماء وجابها على الارض ونجى لوط ومن معه ربنا عمل إيه في قوم ها وقوم يهود عمل إيه إلى آخره عد ولم تحصي ووعد الله الذين آمنوا منكم وإنت ما عليك غير أن تطيع تؤمن الحمد لله كلنا موحدين طيب وتعمل الصالحات سهل دي ما وعد الذين تلوانوا أو حادوا أو غيروا أو زيافوا أو ركنوا قليلا أو كثيرا ها؟ أو حاولوا أن يهدأوا في إيه؟ تهدأ يعني تمشي تنزعج يعني وتعمل ألأ في البلد؟ لا مش كده أن يهدأوا في عقيدتهم فعش تركم في العقيدة ما يجوز هذا أن تؤجل العقيدة إلى يوم ما أو إلى زمان قريب لما نتمكن هنقول طب نعديها الوقت بس أخ بيقول لي طب بس ما ينفعش نعدل شوية دول غاية ما نتمكن <متدل> ما ينفعش ما ينفعش نتعدل شوية دول من غير عقيدة ما ينفعش كان هذا الإمام زمان في المصرحيات بتاعته رجل مأزون ده خلهم فمسكوه بقى يستهزقوا بيه فقالوله انت متضايق مزنوق اقلع ام قلع الايه العم قالوا بس بسوا لسه شوية قالوا مقلع ام قلع الكاكول لسه برضه مزنوق شوية قالوا اقلع لغاية بقى بالايه خبالك <تصفيق> اقلع يعني الدين ده رمز على الدين كل ما يتزنق يقلع كل ما يتزنق هي دي كل هو ولا يقول له كل ما تتزنق اقلع يعني اقلع من الدين لغايه ما تبقى المنظر ده عاريا من الدين هكذا يريدنا العلمانيون هكذا يريدنا الامريكانيون هكذا يريدون اليهود هكذا يريدنا أعداء الملة في كل مكان كل من يتزنق نشيل حتى من الدين كل ما يتزنق انت طالع والجبل طريقه شاق وعر صعب كلما صعدت جزءا كلما تخففت من الحمول انت معاك زاد وزواد وماء عايز تعيش فوق قيمة الجابة كلما تطلع متر الحملة إيه؟ ترمي كل كلما ترمي حتها وصلت لقيمة الجبل لا عاد معاك مية ولا أكل طب أتوعد تعمل إيه؟ اللي أنت طالع عشانه خلاص أنت رميته في السك لا أنت تطلع ولما الحمل يبقى عليك حمله لغيرك هتموت من الحمل؟ موت وأنت تحمل الحملة كله ثم ثم حمله لغيرك، وهكذا وهكذا حتى يصعد الأخير إلى قمة الجبل ومعه الدين كله، ومعه الدين كله، مش شرط أنت اللي تطلع فوق، أهم حاجة أنك توصل الدين كله للي بعده، لغاية أما آخر واحد يطلع يبقى معاه الدين كله، مش بعد ما يوسع القمة وفين الدين اللي إحنا طالعين ننشره فين الدين، مميش دين، زي الجماعات الأخرى، بس التانيين قعدوا ستين سنة ما غيروا إحنا في يومين وليل، الجماعات التانية الإسلامية دخلت في الأحزاب وكلام ده قبل قبل مننا قعدوا سنين حتى وصمهم الناس بأنهم ليسوا دي متدينين وأنهم حزب ديني وأنهم سياسي وأنهم أصحاب مصالح وما عادة عندهم شيء نذكر عن الدين إحنا من أول ثلاثة ربعة أيام تخففنا من الحمولة كلها كلها ليه؟ لأن إحنا عندنا عاطفة عندنا دين عندنا أصول السلفيون ليسوا كأي أحد سلفيون عندهم أصول في دينهم فلما دخلنا هذا المعترك عمل صدمة مع اصلنا كل شيخ عندنا له دماغ مجتهد فعش كده جت ايه واحد بينزل مظاهره واحد بيرجع واحد بيحمل اسم اسكندريه والتاني بيقتحم مديريه هنا في المنصور المنظور ده سلف وده سلف ايه اللي بيحصل ده يا اولاد واحد يقول ننزل الميدان والتاني بيرجع الوقت قصي مش عارف ايه واحد نخش بالأحزاد الاحزاب لا ده حصل تنزلات نرجع تقى. هو ده الفرق بيننا وبين ان احنا ما عندناش اماره ما عندناش جماعه عندنا شيوخ لهم اجتهادات بس السلفية السلفيه كده اما اصحاب المناهج الأخرى لهم إمارة لهم رئيس يمشي يمين كله تيجي يمين شمال كله شمال مش حاجه اسمها علم حاجه اسمها طاعة الأمير عشان كده حصل التصادم الشديد في صفوف السلفيه بسبب إن في ناس واقفه في ناس عندها أصول لا يرجعوا حتى اللي ما عندهمش أصول وراحوا اتلخبطوا برده ايه شويه كده وشويه كده وشوية كده وشوية كده ما تعرفش والناس قالوا هيخربوا البلد في يومين وليله قالوا السلمين خروا البالب. التاني قعدوا ستين سنة عبالة لما كرههم الناس. احنا في خلال ايام بسيطة الناس يقول لها كرهت. بيحطوا علينا. النصارى بيحطوا علينا. ها? حتى الشيخ لما طلع عشان يبني لهم كنيسة ويمشي الامور شوية. ها? لعلنا نصل لشيء ما ينفعش. برضو ما عجبهمش. طلع الاستيس بتاعهم عند بسبيره. يقول ايه? و. حسان هو اللي بيديه يبني الكنيسة يعني هو الراجل طالع بيبنيها عشان تتكتم وتسكن وبرضه مش عاجبه هو النصارة كده ولن ترضى عنك اليهود ولنصارة حتى تتبع عاملاتهم افهم بقى ما تتنزلش يعني انت الشيخ يسيب ده الناس كلها انكرت عليه خرق الإجماع عشان يزبط شوية مع جو البلد وينفعش الكلام وبرضه مع جابه هو مش ما ليه الحكاية؟ حكاية أن على أصولنا كما يعض هؤلاء الكفر على أصوله بس زيهم بس مش هتبقى أحسن منهم لا عايزك بس تعض على الأصول كما يعض هؤلاء الكفر على أصوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ساوموا كما قال آخي في الخطبة وكما قلت لكم أنكم ستسمعون خطبة ما سمعتم قبلها وأنا لا أريد أن أمدح في وجهه ولكن هذه الخطبة ما سمعتها من غير سواء ما شيخ أو من دونه والله تعالى يوفق من يشاء لما يشاء وكان في الزوايا من خبايا وكان في الناس من بقايا والرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال إمتى الفلان يبقى عالم لم ينطق بالحق وإن كان مغمورا لا يعرف طبعا مع والحديث كثير من المشايخ ربما عزب عنهم هذه الأدلة الأصولية التأصيلية نعم يقولوا ربما يدخل النساء الحزب ربما يدخل النصارى لا ده غير القضية دي خالص كما سمعت منذ قليل القضية لها جذور أعمق من هذا جذور كفرية لينبغي أن أدخل في هذا لأن هذا دين كفر وأنا أمرت أن أجتني بهذا الكفر طيب إيه, إيه جاي بالكلام ده من إيه النبي <تصفيق> سأسأل إيه الكفار عرضوا عليه ها إذا أردت الشرف يا محمد سودناك علينا حتى ما قطعنا أمرا دونك مجلس الشعب بتاعنا تخش فيه تروحكم بذين نحن مش هنتكلم كلمة اللي اذا انت قلت موافق ايه رأيك في الكلام ده العمل العمل مقررات حزبية وانفق ملايين او مليارات لا ببلاش بس بشرط ايه الشرط ده لا تسب آلهة ما تقولش آلهة دي عامية وما بتشوفش وما تنفعش ما تدرش لا اديمقراطية كوف طيب ايه كمان هنعبد الهك عام وتعبد الهان عام يا الله الله الله طب احنا قالولنا نحكم بشرعكم عام يوم وتحكموا بشرعنا نصف يوم قالوا أي حاجة لا ده النبي صلى الله عليه وسلم قالوا تنازل أنت سنة وإحنا سنة إيه اللي حصل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد نزلت الأية على طول ده عبادة ما ينفعش أن أتنازل شوية لقد كيت تطركن ولا أي شيء قد ما ينفعش أن أتنازل شوية عشان نمشي الحاج ده دين ده حكم والحكم لله لا أعبدو ما تعبدون الآن ولا أنتم تعبدون ما أعبد. دي دي عبادة. ولا أنا أعبد ما أعبدت حتى في المستقبل. ولا أنتم تعبدون ما أعبدو. طب أنتم مش راضيين لكم دينكم ولا دين؟ أنت في حالك وأنا في حال. بخشش معاك بقى. نندمج. نبقى نحزم مع بعض ونور تمشي ونمشي بقى سنة سنتين ستين زي ما عملت إخوان ونحن ونصبنا ونخفف في الأمور شوية. ماشي أتخففها جزاك الله خيراً أنخفف الله بك. أنت تخش ماشي جزاك الله خير. بس إحنا بوراء من هذا. نعم كانوا سيشرعون. دين يقتلونه ويعتقلون به وإلى آخره وأنت خففت شوية جزاك الله خيرا بس أنت كده مأذور غير مأجور وإحنا خفف علينا بك إن الله ينصر هذا الدين الرجل الفاجر مش ننصر بك لأن تراجل شيخ ومحترم وعايز الدين إذا كان ربنا بينصر الدين بالكفر اخترعوا حاجات إحنا خدناها استفدنا مش بيشنصل بك أنت أبنية سليمة هي بك طبعا شكرا بس أنت وزرت ولم تؤجر ليه لأن غير شرعية فلا بد طالما أن الغاية شرعية أن تكون الوسيلة إليها أيضاً وسيلةً شرعية، ماشي إزاي؟ إيه إحنا هنا بقى سابولنا إيه؟ كفار عرضوا على عنابي عسام عرض ماشي جريء زي بقوله، مفيه إزايه الأيام ده، إحنا عرضوا علينا إيه؟ زي ما أنت سمعت كده كل بنود دستور ما تعلنش دينك، حاضر، ما تظهرش شعيرة، حاضر، ها أخذ بالك شوف الكلام عامل إزاي؟ ده حزب لكل المصريين يهود ونصارى وبوز وهندوك. و... حاضر. النساء على قوائم على رؤوس القائم. حاضر. مش نا... مش مرأة واحدة بس عشان يبقى انا نفس الكلام. لا ده واحد وستين. بزيادة بشوية من عندك. دخلت واحدة زي عشر? لا هم يعامل. ها ايه كمان? عايزين ايه? وانا دي... عايزين اعمل حزب? لا هعمل تلات احزاب. اصالة ونور وظلمة وكل حاجة. انا عايزين ايه كمان? بالزوفة. احنا بنلدي بالزوفة. يعني احنا حتى مش جاخلين حتى ده مضطرين. لا ده احنا من واسع. بنعطي من واسع. اجوزه هذا? اعلم ان المرأة اذا اقام بدعه ماتت سنة. مظاهرات. ما يعني جملة السياسة المظاهرات والاحزاب وال ها? ايه اللي حصل? انزل يا جدع ده التحريق. دي سنة دي بضعة. وعارفين طبعا اول ما نبتدعها اليهود. طيب. هل في دين مظاهرات? دي شهادة يا عم الشيخ ستة دصة تقول لك إحنا عايزين ننزل ده خمسة على واحد داني التحرير طب يعني الواحد ده بيجاهد ولا بيعمل ايه هو راح واقف، أيوان نروح نموت يعني ربنا قال نروح نموت طب هتموته ليه طب ما تسيبه يعيش <تصفيق> هتموته ليه لا يروح يجاهد لا يسيبه يعيش أكل عياله ويعيش لدينه ويعمل اي حال يمكن يقض له حسنتين قبل نموت هتروح تموته ليه يعني, يعني يا عم يروح يموت، وأخي بيقول ي انت عمر نفسك محدثتك بالجهاد في سبيل الله انا لله وانا اليه إذا كان ده جهاد في سبيل الله ومول اللي كانت بتعمله الجماعه الاسلاميه والجهاد في التسعينات واخر الثمانينات كان إيه يعني بالله عليك قول لي خبرني انا روحت وقفت ميدان التحرير مع البلطجيه العلمانين وواقفين الفضيين اللي هم بيهيجوا الأمن الداخلي ما إحنا السلفيين ما بيضربوش اللي ضرب مين العلمانيين وبعض الناس المدسوس ماشي طب هم طلما ان هم مدسوسين وقفت وسطهم ليه عايز تدافع عنهم ليه ها وراح ترحمي اسم الشرطة ليه وانتوا دخلين مع الناس ولما الامن يضرب تروحوا ترحموا الامن انتوا في ايه بالضب هو اللخبطة اللي حصلت بسبب ايه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق فتفرق بكم عن السبيل شوفوا الكلمة فتفرق تشدد لإما تلتزمس احنا الحمد لله من اول يوم الغياد دلوقتي كلمة واحدة ما تراش احبادة ما حدش يمسك علينا غلط لله الحمد والفضل والمنا إلا إذا تكلمنا بغير الكتاب والسن أما هم يوم فوق يومته يوم زهر يوم لا يوم حزب وهم إذا تذكروا على نفسهم لا أنتوا تنازلتوا منذ قليل قبل بداية الخطبة كنتوا تسمعون في خلال السماعة قول الشيخ سعيد العظيم هو معاهم الخطبة عصماء عن إيه هذا التلون وهذه مدهنة وهذا التنازل وهذا وهذا الله إلا حصل الشيخ سعيد اللي حصل نما تغيروا فأنكر عليهم الله إيه التخبط ده وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع سوء منضحكش علينا الخلق كان الناس بيوصلنا نظرة عليه قوي هب أننا في خلال هذا الخضم والبحر المائج خرجنا جميعا علماء الأم خرجوا يا الناس إحنا تمام قوي أسماء وصفات علمناكم قلو هي علمناكم ربيا فاضل مسألة واحدة كفرية تتعار فيها جوا الشعب إيه هي الحكم بما أنزل الله هذا ينافي ألوهية الله عز وجل على الخلق يا ناس ما ينفعش الشعب يروح يصوت عند السنديه يقول اختار ولا ما اختارش مش بمزاجه أمال إيه يا نختار الحاكم إزاي العلماء دول ثل دول هم اللي يختاروا الحاكم والوزير والدنيا كلها حتى يحكموا وشرع الله طب الناس مش هتوافق قولوا للحكومة احنا عايزين كده وإذا ما فوش يبه في كلام ثاني مش هي كده كده بتقول الناس روحوا موتهم طب ما يموتوا على الحق انت لا عملتوا السلمية وفي قلت روحوا موت طب ما كنا موتوا واحنا عرضين الحق أولى بدلا ما موتوا واحنا مبتدعين ومبدلين ومزورين وملونين ما كنا موتوا واحنا على الحق الله مش كلها موتة يبقى دي أحسن ولا خايفين طيب انت خايف لا يحصل شوف دي ون يختم إن شاء الله أو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبعث بعث أسامة إلى الروم ما يمشوا مسير شهر وأكتر والرد ده المرتدين هاجموا على هي هاجموا على المدينة. كلهم عن بكرة أبيه يا أبا بكر ما ينفعش رجع الجيش ده هالبالي بيدحكموا له الواقع الواقع والظروف والعقل والمنطق وكل حاجة والسياسة الحربية وكلها يا أبو بكر ما ينفعش هترجع ده لو الجيش نطير عشان يحارب الروم هناك مسيرة شه والمرتدين هجموا على المدينة تمكنهم ثم لحقوا بذيل الجيش بأن محصرين كماش بين الروم وبين المرتدين لا. قلصوا عديد قال لا والله لو تخطفتنا الطير شباب مش خايفين لا تطلع أحكام إذا فيها على ملتزمين أو لا لو تخطفتنا الطير والله لو جرت السباع ها بأرجو الأمهات المؤمنين يعني تخطفتنا الطير את تريت انت تختفك كده وانت صاحي ماشي على رجليك لا يعني لو اتقطعنا حتت والطير نزل بقى خد صباعه خد ودنك لو اتخطفتنا الطير يعني بعد ما يتقل التاثير والطير تنزل تاخدنا كده هو ترمي كل حته في ناحية ها ما حللت عقدة, عقده عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي في أثر يعني النبي صلى الله عليه بيقول جيش اسامه يطلع جيش اسامه يطلع طيب مدينه ما فيها جيش ومرتدين قاتل الذين لكم لا الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمه دي نزلت بعد الايه دي يبقى انا لازم اتبع جيش الروم بجيش اسامه وإيه اللي حصل؟ الأثر انتصر جيش أسامة رجع منتصر ومرتدين هزموا وعادوا بشر خيبة ليه؟ يتمسك أبيبكر بالأثر أظن مفيش أحسن من كده بقى. لو تخطفتنا الطيب ما تسيبش دين تسيبش أثر طيب وصلنا لإيه بعد ما العلماء علموا الإخوة الأيام دي أو بعض الناس الذين فوتنوا بالمخاوف علموا الإخوة بإيه؟ علموهم قدموا العقل على النقل أخ من كم يوم بيقول لأخ تاني بينقشه يا أخي خلينا مع الأثر قال إحنا مشينا ورا الأثر كتير كنا, كنا عملنا إيه كف ليه وصلنا لكده لأن بعض من يتسب العلم جزاه الله خيرا وهدانا وإياه بدأ يسيب الأثر ويحكم العقل أصلحنا خايفين أصلحنا خايفين ما قلنا لك ما محناش أحسن إيمانا منه بس إحنا مشينا على الآية يعني إذا جيل بأس الله نصلى الثبات محدش يقول إن إحنا أكثر إيماناً وقوةً وجلداً وإحنا عانين زي أحمد بن حنبل بثبتين في المحنة محدش عادي من اللي يثبت في بس فسيحنا نقول هذه آيات الله عز وجل وساعة المحنة ربنا يثبت من يشاء يمكن يثبتهم هم ويفتن غيرهم الله أعلم ما قلناش إن دول دينهم قليل نها بنقول أفيقوا ارجاعوا للكتاب كنتم نسيتهم خدرة الله على الخلق أنه قهار فعال ما يريد لما كنا ذكرنا هذا الكلام، ولكننا تكلمنا به مطلقاً، مطلقاً ولأريد الإطار أكثر من ذلك، فكلما تكلمت، يعني استدعيت الآيات إلى الأذهال ما أتكلم كلمة الآن، لا في تفسير ولا في حديث ولا غيره، إلا تطرقت لهذا الموضوع من خلال الآية الفاجر النهاردة من في التفسير هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج وجبنا بقى إيه ما جعل عليكم في الدين من حرج جبنا مثال ابن كثير جاب مثال الصلاة ما بتعرفش تصلي وانت واقف صلي وهي من اكثر الاركان الاسلامي ايه قوه وصلابه واعتمادا عليها الوصول وأول ما يحاسب عليه المر مش عارف تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد ما كانش وانت نايم على جنبك ما كانش وانت نايم على ظهرك ما كانش صلي براسك مش يصلي بعينيك مش يصلي بقلبك ايه ده ايه اليسر ده نسيب كل اليسر ده ونروح نبتدع في الدين الله تبارك وتعالى بعد كل اليسر ده يعني اكثر من كده تيسير هتلاقي الله تعالى ما جعل عليك في ديني من حرج. ولكن لا تترك لا تتنازل أنا أردت أن أختبر اليوم حتى لا يعني نظل على هذه المسيرة وراء الآراء لا تكن عبدا للآراء وكن عبدا لله تبارك وتعالى لما؟ لأن العالم يخطئ ويصيد أما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تخطئ أبدا ولذا لا تكن كالقطار تقطر عالم تمشي تمشورة إلّا إذا كنت مقلدا أعمى لا تعي شيئا لا ت بالبلد كده ما تعرفش الألف من كوز الدور ماشي تفهمش حديث تفهمش أيام تعرفش يعني إيه جماعة سكت مش فهم الكلام ده ماشي تبع عالما واللي يحصل يحصل يجي هو بقى فرأتهم الأيام أما كنت تعي معنى الآيات والأحاديث لابد أن ترجح كل يأخذ من قوله ويراد لا تعمد الآراء ولذا كلمة حق ربما لم تسمعها من قبل من أي أحد ربما ما, لما ما المانع أن الله تعالى ونبيه الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا تذكرون مجلس ابن عباس لما سأل الناس من عمر من خطاب لما سأل الناس عن قوله تعالى إذا جاء الناس الله الفتح وما أجاب كبراء الصحابة وشيوخهم بل أجاب ابن عباس عن هذه الآية ماشي إزاي وجده يقدم ابن عباس في مجلس الشيوخ أسأل ربي تبارك تعالى أن يبارك في الحضور وأن يبارك المسلمين ويعني اعتذر عن أخي علي اليوم حتى لم شق عليكم وإن شاء الله إذا كان في خطبة قادمة أيضا يخطبها هو يستكمل فيها ما أراد وإذا كان إخوة تحب أن تستكمل يعني هذا الفهم فأهلا بهم وجزاهم الله خير مرحب لدي سؤال تفضل الخبير.